الله يعني انا مش عارف مين من ضيوفنا اللي يختم لكن انا حابب ان اخونا احمد العمراني بعد اذن ضيوفنا كلهم يعني ان هو يختم الصورة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين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 لا نفذ البحر قبل أن تفتك لما تربي ولو جئنا بمثله ماذا قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه إلا أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عمل صالح ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.